يقول عن كتاب الله وربي لن خباه يقول عن كتاب الله كسرت امر الملك النساء ندي الصيح تخوقم عنصي غوبي ايتها الفاضله ان الله خاف من ربنا يعني بالاسلام مريني. وكان الله هو القور الرحيم انسانين والصح الدنيا حانيه وانا, وأنا انا باستحياء شديد جدا اقول وكله قلق للنسا تقينوا بتقين الله تقين ايتها العفيفه تقين الله خافي من ربنا ايتها العفيفه خافي تذكري اتفكري تذكري معضلهات شديده وكثره الامراض كثره الامراض اتحجبي بقى اتحجبي بقى اتحجبي بقى. بقى. بقى. بقى قبل ما تنسي عليك عقوبه من ربنا والله العظيم الشاب اللي انت فتنفي في الشارع والله عمره في حياته هينفعك انت على خساره يسطا هينفعك يا منك ايه ولو دخلت القبر هو كان بيحبك وانت بتحبيه اكتر من كده أكتر من كده. اكتر من كده والله لو عرض عليك 100000 جنيه مقابل نوق معاكي في القبر ساعة واحده بعد الظهر هنخلص شفتي دي مش ينفعك الا العمل الصالح وان اهم اعمالك الصالحه القمره في الحجاب الحجاب عاوزين الاخوات يلبسنا الحجاب ارسلوا كل صنف من امتنا لم ارهما اشد الناس عذابا ونساء كاسيات محجبات اشد الناس عذابا البنت المتبرجه والمراه المتبرجه عند الله يوم القيامه امراه عبراها ربها المرأة المرأة ان تحتجه يلبس الحجاب يعني تقول لا تقول لا دي عاصيه دي عاصيه ليه ليه ليه كسرت امر الملك والله عز وجل لا يقال له لا لا اي حجاب فلا ينبغي للمسلمه ان تقول اقنعني بالحجاب ما ينفعش ما ينفعش الاخت او البنت تقول للوالد انا مش مقتنع بالحجاب اقنعني بالحجاب لا كان المفروض تقدم سؤالا اخر على هذا السؤال وتقول اقنعني بالاسلام المراه اللي جاءت لاخر حبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في امريكا وشاب من شاب يهودي اسلم الشيخ حسان ربنا يحفظه انا سالته يعني إنت أسلمت وإنت أخذ ديانتك ايه؟ قال له كنت ياهولت قال له أمك بوف ما جاء قال له برضو ياهولت وموت شددين ومتعصبين جدا يعني قال له طب لما كنش أسلم ما تجيبهم كده نشته عليهم فقال له أبو يا مسافر أم الموجود قال له خلاص هكذا ثلاث تاني يوم المرأة Улепсахмор, улепсахмор, улепсахмор, улепсахмор, храгів ших, фа'елло, уям, кассані ти одз, уям, асдаміч, уям, улепсахмор, уям, асдаміч, уям, асдаміч, асдаміч, асдаміч, асдаміч, асдаміч, ده وقع مع نفسك، وقع مع نفسك وقفه سابقه وان شاء الله هتطلع بنتيجه واحده انا امل لك انا انا تملي بالله سبحانه, الله. الله. سبحانه اللي يامرني بيه على العين وعلى الراس لا يمكن اكسر كلام ربنا لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم بيامرني بالحجاب خلاص اتحجب تحب الناس نفسك تنصر النبي نفسك تنصر الاسلام بس حاجه والله العظيم نفسك في حاجات اعظم مصره لدين النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد يضل ضلالة مبينة ومن الغالية أن الغالية لا تخفيش بنتك لما تحجب هيجي لها إنسان محترم بس ايجاد الموضه يعني الطرحه الصغيره التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوه الا بالله يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفه وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب وما فيش مانع تكون عامه الطرحه ونفسها كمان مثلا بلوزه ضيقه وبنطلون وتتصور انها كده محجبه هذا هذا وهم هذا وهم وهذا خلل وهذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبوديه والاستقامه لله تبارك وتعالى بل على الاخت الفاضله ان تصدق الله عز وجل يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يودين علينا من جلابيبهم فهذا هو الجلباب الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب وليس لباسة شهرة دي شرط الجلباب أو الزي الشرعي أو الحجاب الشرعي للأخت المسلمة أوعي تخدعك القدوة خديجة المثل الأعلى خديجة وعائشة. وعائشة وهم حبيبة, وهم حبيبة. وزينة. وزينة والزهراء, والزهراء. والصالحات إلى الصحابيات حب, <تصفيق> لو حب ربنا لو تحب ربنا بيس حجرة ولا بقول لكل أخت لله لو تحب ربنا بيس حجرة اليومك انت عد عليك اللي هو بقى ان لو انت عمالة بتتقلب على الجنب طول الليل كاولك بتتقلب على الجنب قولي نفس الصبح يقلح عشان نراحق تلي حجاب يلبسه نزل نلبس بكرة حجاب لو نويت انت تلبس الحجاب بكرة ونمتي وانت اصلا مش لابس حجاب تموتي لو موت يعني همام تبعث يوم القيامة ان شاء الله كأنك محجبة طول رب مفيش اي مشكلة خاصة تاخد الاجر بالنية انما الاعمال وبالنيات وانما لكل مئن مانا <تصفيق> <تصفيق> تشير العالم كله لمرجتك لات العبق المحمدي الطاهر بحجابك النبوي العف الطاهر تذكري بالله عليك بقى تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي اتحجبي اتحجبي اتحجب. لو بتحب ربنا اتحجبي اتحجبي اتحجبي لو بتحب النبي اتحجبي لو بتحب النبي ان يدعوني صحت فيهم أبقى ان دعوني سوف ابغض اصحوني لست ارضا بالموجود لن يملوا من دماري اني رمز النقاء سرت واتقوا ابي على خلف خير الانبياء ام لي نفسا ابي انها تامن الدنيا ان دربي رخيا كنوتي في سميا have you ابنتي مثل الجبال أي مرد للجمال غدا سهل المدى من هدى دين اغترافي نيعنا أخته صحافي دربنا درب العفاف تسلكه إلى تخافي دين فضيلة كيس يرضى من ردينا يبنت الدين الدليلة الدين العيى سبيلا من تجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملاب بل يقول عن حجابه لا وربي لن أبالي بل يقول عن حجابه أنه يثني شبابه وليغال في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لن أبالي بالي أيما عمل